بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما أ د ر ا ك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثور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 كما هي نار ح ا م ي ة